وعن أنس إن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أغفار من نحاس يخمشون وجوههم مصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم